آخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك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 شهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان يا موسى لا تخف اني لا اخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم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 نا سُعِلْنَا مَنْطِقَ الطِّيرِ وَأُوتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِّرَ الْسُّلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطِّيرِ فَهُمْ يُزَعُونَ إذا أتوا على واد نملة قالت نملة إياي أيها النمل دخلوا مساكنكم قالت نملة إياي أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده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 جديدا او لا اذبح له لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجد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 أصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدون لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون.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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها أذلاً وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديا فلا ضرة بما يرجع المرسل فَلَمَّا جَاءَ سُرَيْمًا قَالَ أَتُؤْمِنُ الدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِنِعْمَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمُ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 قال إن صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربي العزّ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 في ذلك لا آية لقوم يعلمون وأن جينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون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 من السماء أم فأنبتنا به فأنبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أئلهم مع الله. بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسين وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون، أَمَّن أم يجيب المضطر إذا دعاه، أَمَّن أم يجيب المُضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟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 أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن أم يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ايلوه مع الله ايلوه مع الله قل هل تجورها لكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله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 السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين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 ما انت من هدي العميان ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم اخرجنا لهم دابه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 نبت بآيات ولم تحيط بها علم أم ماذا كنتم تعملون وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسك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 وكل أتوا داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إن إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزعين شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ